Hawayat تعدت مراوي ساس ونيت جرر جاه can't okay, go يا لا جيت عد نعد نز الماواه الله تذكرت مر يوم جعل قلبي جهنم امريال او جهنم على البلاد يكره